ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن سيدنا أيوب الله عز وجل يقول عن سيدنا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال تعالى فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر إيه اللي حصل على طول فاستجابنا له فكشفنا طيب إيه الأولانية وأيوب إذ نادى هي دي اللي أنا عايزة نادى نادى يا رب <تصفيق> يا رب يا رب نادي على ربنا نادي عليه قول يا رب يا رب الحق يا ربنا ضعيف يا رب بجد الفتن شديده يا رب انا قلبي مش سابت. يا رب ثبتني يا رب هديني يا رب ارحمني يا رب ما اع يا رب ما فتت نادي ربك نادي ربك في الظلمات نادي ربك بالليل نادي ربك وانت ماشي في الطريق ادعي ادعي ادعي, إدعي. إدعي. اطلب اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا يحب ان انت تطلب منه واحسن حاجه تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى هو طلبها منك او امرك به قال لك تثبت على هذا الطريق خلاص يا رب ثبتني يا رب كرمني يا رب نجيني